يسر موصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة أعونا إن الشيطان ظهيم بسم الله الرحمن الرحيم إن Azərbaycan. <tülüyor> me. Mm -hmm. وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعاد إليكم يا بني آدم Well, I'm for them. If long I live. tu kall Volla una xa laòas na i unimpas sav فما استطاعوا مضيا ولا ينزرون E no لهم مما غملت أيدينا أنعاما أنعاما فهم لها مالكون وذللناها 119. أفلا يشكرون 110. واتخذوا من دون الله آلهة 119. يحزنك قوله blah, <laughs> blah, وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا la fost سماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاب سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي